بسم الله من اصول الالتزام من اصول الالتزام طلب العلم الشرعي ده اصل من الاصول ده اصل من الاصول وصول الالتزام يعني واحد ما بيطلبش العلم يبقى مش ملتزم قولا واحدا وينلتح واحد وبيصلي ما يقوليش انا ملتزم الملتزم لازم يطلب العلم الشرعي ليه ربنا تعالى الذين امنوا منكم والذين اوتوا علما درجات العلم والعلماء لذلك لازم تبقى معتقد يقينا انك جاهل وانك, وإنك لازم تتعلم هناك عشان تركب تاكسي لازم يبقى عندك احكام الاجاره ان انا هاجر تاكسي ده يجوز ان انا اركب من غير ما اتفق مساله محتاجه بقى طب لو انا المشوار ده ياخد 5 جنيه هو قال لي 10 اتفقنا احنا على 3 ينفع اديله 3 طب انا لو بعمل ايدي كده كسرت له المرايه يجب عليا اديله ثمن المرايه المسائل دي كلها محتاجه ايه اتفاق ده احنا بنتكلم رب رب في ركوب تاكسي ما بتكلمش مسائل كبيره بقى العلم يا شباب ان وحد داخلي يصلي انت فاهم يعني ايه اذكري يعني, يعني ايه سبحان, سبحان ويعني ايه رب يعني ايه الاعلى يعني سبوح قدوس الملائكه والروح بتقول لي ملتزم بتقول لي ملتزم محتاجين نتعلم علم ازاي نصلي ازاي نتكلم ويحذكم الله نفسه والى الله المصير لما ربنا بيقول لك انا بحذرك الجبار الملك العظيم يقول لك انا بحذرك مني بحلم. انا مش عارف بيجيلك نوم ازاي بعد التحذير ده ربنا شايف اللي في دماغك واللي في قلبك واللي بتفكر فيه واللي ناوي عليه احذره العلم والعلماء انت اللي انا عايزاك اقول لك بقى في موضوع العلم ده انت لما بتيجي تتكلم بتحزر ولا عايشها بطول العرض اي كلام امال تتكلم وخلاص مش حاسس ان ربنا سامعك شايفك هيحاسبك على الكلام ده مفيش خالص يعني دلوقتي النادي الاهلي مصر الجديده ولا فاديه نصر ينفع الواحد يروح ولا ما ينفعش انا محتاج علم يعني الواحد ممكن يروح اسكندريه يروح سهل شمالي ولا ما يروحش يروح مارينا ولا ما يروحش محتاج ايه اروح اقعد في فيلا اشوف حد ولا حد يشوفني في خلوه خالص مش اشوف بناتي يا مش محتاج ايه اروح ناحيه البحر اطلاقا ده تغيير جو ينفع ولا ما ينفعش محتاج ايه سامح تقفيق دين يا جماعه هنا ونار هنا ونار انزملك الماساه ان الدنيا دي ما فيهاش فرصه ثانيه وانا عايز المره الجايه باذن الله تعالى اشوف مع كل واحد منكم الملخصات اللي عملها في العلوم في الكتب انا عايزك كل يوم تقرا تفسير خمس ايات من تفسير ابن كثير تكتب ملخص ايه الفايده اللي طلعت بيها من تفسير الخمس ايات كتير من الشباب ما بيكملش لا العالم من العلماء يقرا الكتاب 40 مره الثاني يقرا الكتاب 100 مره وانت ما, ما عندكش صفعه لان احنا في زمن اسمه زمن السرعه بس مش زمن السرعه اسمه زمن الاستعجال كل مستعجل مش كل حاجه بسرعه بسرعه بسرعه لكن الدين لكن الدين محتاج سنة سنة محتاج صححه العلم ده ما ينفعش من غير شيخ ابدا كل الناس اللي طلبوا العلم من غير شيخ افسدوا العلم في والشباب مال ياخد كتاب ده شويه كتاب ده شويه كتاب ده شويه من شيخ ده شويه من شيخ ده شويه مش, مش, مش, مش, مش, مش ينفع العلم والعلماء يبقى يجب عليك انك تتعلم تحب ربنا ازاي وتخلص ازاي وتخاف من ربنا ازاي وتتوكل عليه ازاي اليقين يعني يجب عليك انك تتعلم العلوم انما ما شاء الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور يسر اخوانكم في شركه القراء للانتاج والتوزيع الاسلامي ان يقدموا لكم هذه الماده المتميزه من اروع ما قدم فضيله الشيخ محمد حسين يعقوب سلسله اصول الالتزام الشريط الرابع العلم والعلماء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 اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وان خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فا اولا اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجعل عملنا كله صالحا وان يجعله لوجهه خالصا ولا يجعل فيه لاحد غيره شيئا احبتي في الله ما زلنا مع اصول الالتزام اصول الالتزام وقد بدانا القضيه في اننا نرى في هذه الايام التزاما مهوشا التزاما شكليا فكثير من الشباب يعيش التزام صوري فاردنا ان نذكر اصول الالتزام يعني ايه تبقى راجل ملتزم فذكرنا اصول الالتزام اول اصل التوحيد أن يتعلق قلبك بالله ولا يتعلق بغيره والأصل الثاني التوبة وذكرنا أصول التوبة والأصل الثالث التخلص من راسب الجاهلية وكيف تطهر نفسك كان الأصل الرابع المرة اللي فاتت كان الجماعة ذكرنا الجماعة قلنا مش معناها أنك انت تبقى جماعة تبليغ ولا جماعة الإخوان ولا جماعة السلفيين ولا جماعة أنصار سنة ولا جماعة الشرعية تبقى ايه في دول مش أصدي كده خالص وإنما أصدي الجماعة المجموعة قال رسول الله سلام صلى الله عليه واله وسلم عليكم بالجماعه فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه فانما ياكل الذئب من الغنم الايه القاصيه وقال نصلي عليه صل الله عليه وسلم دعات على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها قلت فما تامرني يا رسول الله ان ادركني زمانهم قال ان تلزم جماعه المسلمين وامامهم قلت فاي لم تكن لهم جماعه ولا امام قال ان تعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجره حتى ياتيك الموت انت على ذلك كنا في درس بعنوان ازرع شجره ازرع شجره ذكرنا هنالك اننا في شهر رجب والعلماء يقولون رجب شهر الزرع وشعبان شهر السقي ورمضان شهر جني الثمار نسال الله عز وجل ان يرزقنا ثمرات رمضان الناس اللي بتلتزم في رمضان بس وفي رمضان يبقى طاير يفسد التزامه بعد رمضان مباشره ليه لانه هو ما ما كانش مجهز نفسه قبل رمضان نهائي خالص كان في رمضان بس حصلت الطفره وانطفت زي ما ولعت بمنتهى السرعه فلا بد ان احنا نبدا نزرع في رجب فقلت لهم عايزين نزرع شجره وذكرنا عده شجرات منها شجره الثبات هي الشجره دي بقى الا الرسول قال له ايه ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم ولو ان تعتزل تلك الفرق كلها قال له الا ما يكن لهم جماعة ولا امام زي حالتنا لمن دون لا في خليفة ولا امام نعمل ايه قال تعتزل تلك الفرق كلها لا نتعصب لاحد فدايما نحط لك الاصول انه لا يجوز التعصب لشخص تعصبا مطلقا الا لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز التعصب لجماعه تعصبا مطلقا الا للصحابه التعصب لجماعه معينه بتوع التبليغ متعصبين للتبليغ والاخوان متعصبين للاخوان والسلفيين عاملين ما نسميهم لهمش جماعه ولا حاجه هي صم ولد بس هو متعصب لديه خاص لا لا نتعصب لاحد نتعصب للمنهج قال رسول الله بفهم الصحابه بفهم السلف هو ده اللي يجي بالتعصب له لانك لا تفهم الدين الا بهذا الفهم اما التعصب لشخص محمد حسين او محمد حسان او فلان او فلان تعصب لشخص تعصب مطلق كل اللي يقوله وراه لا يجوز الا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والتعصب للجما لجما... دي افضل جماهير الجماعه الام هي اللي عملت هي اللي سوت هي اللي في ايدي هي اللي بتودي هي اللي بتجيب لا يجوز ربنا جل جلاله قال لنا فان امنوا بمثل ما امنت به فقد اهتدوا الصحابه الصحابة بس هم اللي صحق جملة واحدة ربنا سبحانه وتعالى كرمهم وأثنى عليهم ووثقهم وأمرنا باتباعهم الصحابة هم ذو الجماعة الوحيدة فالشاهد قلنا الجماعة ان يكون لي صحبة صالحة وقالنا صنفنا الصحبة يبقى فيه اخ ناصح امين صاحب ناصح امين لانه شايفك ليله نار ما بتكسفش قدامه بيتكلم وقف على غلطاتك 2 يبقى في صاحب منافس يبقى صاحبك عايز ان انت شايفه عملت كام جزء النهارده 5 اه انا 4 طب انا وراك هجيبك لا مش هنام الا لاد غير ما اسبقك صاحب منافس ثم صاحب تتعلم فيه حسن الخلق زي ما قلت لكم قبل كده قصه الامين كان عيد ولست اصحابه فنادى يا غلام يا غلام اللي هو مين الخدام يا غلام اللي هو الخدام بينده الخدام تعالى يا ابني وكان الخدام عنده ومش بيديله مرتب كل شهر طب الخدام ده ايه عبد شريف شريف فلوسه فعبد عنده فيا غلام ما ردش يا غلام في الثالثه الغلام دخل بيشوح يا غلام يا غلام يا غلام أليس للغلام أن يأكل واشرب كأنه بيقول للخليفة قولوا انت الجننت ايه فيه ايه فيه ايه كل شوية غلام يا غلام دماغي مش هاكل واشرب عايز نأكل بتاعت رجلك للهنار ولا ايه ده الخدام بيقول لي مين لا للخليفة لا للخليفة يعني لو واحد من الرعية ما ينفعش يقول كده فما فالك إذا كان للخدام اللي عنده فنكس المامون رأسه ثم نظر الى اصحابه وابتسم وقال اذا حسنت اخلاق الرجل ساءت اخلاق الخدم ولسنا نستطيع ان نسيء اخلاقنا لتحسن اخلاق الخدم انما جعلته لاتعلم فيه الصبر قال لك انا جايب الخدام دي عشان اتعلم فيه الصبر صبر عليه ما ديه ايام لا لا لا خليه نتعلم من فلذلك مش كل صاحب ما يعجبكش خُلُق من خُلُقه تشوطه خليه لما مصطفى كان له صاحب يضايقه فقال له يوما ابن مصطفى بيقول له ايه ان استطعت ان تغير خلقك بافضل من هذا فافعل والا فسيسعك من اخلاقنا ما ضاق عنا من خلقك قال له يعني لو تقدر تحسن الفاظك شويه وانت بتتكلم معايا يبقى جزاك الله خير ما تقدرش خلاص استحي حاك عليا انا الغلطان عمرك عملتها ما بنصورش على حد وانا عندي استعدادا كنت لسه بقول للواد علاء ابني يوم الجمعه اللي فاتت احنا رايحين نصلي ما حدش مستحمل حد في الشارع كل العربيات عايزه تنط على بعضها ما فيش عنده عنده صبر قلت بس يا مش هنحارب سيب اللي عايز يجري يجري واللي عايز يعدي يعدي واللي عايز يقف يقف وخلينا كده احنا ايه لان القلب مش مستحمل انك تفضل طول ما انت ماشي في الشارع تحارب حاسب على ده وحاسب من ده وجري ربنا يرزقنا حسن الخاتمه الدنيا بقت ما تتعشى فلذلك قلما تجد صديقا قد كمل فيه ما تريد اذا كانت نفسك نفسها نفسك ما فيهاش كل اللي انت عايزه سيد لم ترضى كل سجايا نفسك فكيف تجد من ترضى سجاياه كلها الشاهد دي كانت الصحبه الصالحه لا نقص قلت فيها معناها الجماعه لقاء الليله من اصول الالتزام طلب العلم الشرعي ده اصل من الاصول يعني واحد ما بيطلبش العلم يبقى مش ملتزم قولا واحدا واحد التقى وبيصلي ما يقولش انا ملتزم الملتزم لازم يطلب العلم الشرعي ليه واحد لأنك جاهل تقول ليه ليه الغلط دا عيب كده لا بجد انت جاهل صحيح يعني انا لو سألتك دلوقتي عن اسم من اسماء الله الحسن ايه معناه مش تعرف لو سألتك عن معنى اية من ايات القرآن مش تعرف لو سألتك عن مسألة في الفقه مش تعرف لو سالتك عن حديث ده حديث ولا مش حديث مش هتعرف تبقى ايه ما تتكسفش بجد جاهل ايوه ما تكسفش انت جاهل وانا جاهل مهما بلغنا ومهما تعلمنا جاهل احنا جاهل حقيقه بديننا جاهل جميع سبحان الله العظيم فلذلك امتى ما دخلتش باب الالتزام ده والتحيت وصليت ايه لما عرفت صح ولا لا عرفت ايه عرفت ان اللي انت فيه غلط يبقى كنت قبل ما تعرف كنت ايه جاهل ولما دخلت وصليت في حاجات كتير جدا في الدين لسه ما تعرفش عنها اي حاجه اطلاقا فلذلك لازم تبقى معتقد يقينا انك جاهل وانك لازم تتعلم لازم فرض عليك قال رسول الله صلوا يا سلمه طلب العلم فريضه على كل مسلم طلب العلم فريضه على كل مسلم ويجي العلماء بيكلموا بقى ان طلب العلم فريضه قالوا ايه هو العلم اللي الفريضه على كل مسلم عمر بيتعلم وانت مين يا ابني وطه طه بيتعلم وعمونا الشيخ احمد بيتعلم وحجاج بيتعلم وسماحه الشيخ خالد بيتعلم هل الفرض عين عليهم كلهم زي بعض ولا الامر يختلف هل الفرض عين عليهم زي الفرض اللي كان على الشافعي واحمد رضي الله عنهما ولا الامر اختلف العلماء يكلموا بقى تلاقي اهل القران يقول لك طلبوا العلم فرض على كل مسلم على القران سمعت واحد من المشايخ بتاع القران راجل طيب جدا وبحبه يقول لك ايه اذا كان هناك عذر بالجهل في التوحيد فليس هناك عذر بالجهل في التجويد استر يا رب ا غلو الكلام ده مش مظبوط مش صح الفقهاء على ان التجويد مش فرض من اصله لا عين ولا كفايه ليه قالوا ان الانسان يتقن ما تصح به الصلاه والصلاه تصح بالفتحه وصوره فلو الانسان حفظ فتحه وصوره تصح تصح صلاته هو ده الفرض بس اوعى الكلام ده معناه اني بزهدك لما بقول لك ما تحفظش لا بس احنا بندور على الفرض عين اللي انت لو ما عملتوش تدخل جهنم الفقهاء قالوا الفقه فرض عين لان لا تصح العباده الا به وما خلقت الجن والانسا الا ليعبدوا المحدثين قالوا لا الفرض الحديث لانه نص الدين يجي بقى العلماء الربانيين يصنفوا بقى يقولوا ايه فعلا العلم الفرض فرض عين على كل مسلم يقسم تاركه قالوا علم المعامله يعني ايه علم المعامله معامله العبد مع ربه يعني ايه معامله العبد مع ربها المسيح قال لك ان واحد عايش في مصر بلغ اول ما يجي بقى ليه تعلم التوحيد لان عندهم الحسين والسيده وان ده شرك قبور لو ما تعلموهمش يبقى قاسم 2 يتعلم الطهاره عشان يصلي لان الصلاه فرض عليه بعد البلوغ اهو 3 اذا كان عنده فلوس يتعلم الزكاه 4 اذا جه وقت رمضان يتعلم الصيام 5 اذا جه وقت الحج يتعلم الحج وواجب مال الحج هو ده اسمه علم الايه المعامله الصح صح ولا نروح صلى رسول العلم الاسماعيلي ايه علم المعامله انه راجل ده عايش في مصر واكتر حاجه في مصر المتبرجات يبقى يجب عليه انه يتعلم احكام النظر يجب لو ما تعلمش بقاسم قال لك لا وفي بنوك كتير وابوه وامو حاطين فلوسهم في البنك لا ده ابوه شغال في بنك يبقى يجب ان يتعلم احكام الربا قال لك اصلهوه كتير بيستعمل تاكسي اللي يبقى لازم يتعلم احكام الاجارة عشان ما يقر تاكسي هيجوز يجب عليه انه يتعلم فتخ الزواج والطلاق والايلاء والرجعة ده اسمه علم ليه؟ علم المعاملة ان كل شيء حركة تتحركها لله فيها حكم تشوف حكم ربنا في المسألة دي اشوف حكم ربنا في المسألة دي حلال حرام يجوز لا يجوز نرجع تاني لاصل المساله ان من اصول الالتزام طلب العلم الشرعي ليه لان واحد دخل سكه الدين يبقى لازم يتعلم دينه يتعلم دينه صح واحد عايز يطول شعره يبقى لازم يتعلم دي حكم المساله دي هذه المساله دي سنه ولا فرض طب اذا كانت سنه يبقى يجوز فعلها لكل الناس ولا دي خاصه في حد طب اذا جاز فعلها لكل الناس وكل الناس مش عاملينها هل يبقى كده انا صورتي ان انا من لبس الشهره في حظ نفسي في تسنيع على المسلمين لان في درء المفاسد مقدم على جلب المصالح المساله محتاجه فقه ودراسه مش لعبه هي ده دين دين اصل كده دايما يعجبني موقف سيدنا ابو بكر رضي الله عنه ابو بكر الصديق في حادثه الاسراء والمعراج وقام قالوا له ان صاحبك يزعم انه اتى بيت المقدس ثم اصبح بيننا فقال ان كان قد قال فقد فقد صدق كيف وانا اصدقه في اكثر من ذلك انه ياتي خبر السماء وصلت ولا ترجم طب صلي اللهم صل على النبي محمد من واليه سيدنا ابو بكر لما قالوا له ده محمد بيزعم انه راح بلاد الشام وجا الصبح قال لهم اه قوي ليه لا يعني قالوا ده احنا بناخدها في شهر هو يروح في نفس الليله ويرجع قالوا اذا كنت انا مصدقه ان ربنا بيحيله ما صدقهاش دي يبقى كلمه ان انت دخلت سكه الالتزام ده موضوع يخليك على استعداد اكبر انك تعمل حاجات اكتر فهمت ايه ال... وجه الترابط هنا ان سيدنا ابوك لما صدقه في حاجه كبيره جدا انه ياتيه وهيسمع فلما قالوا له حاجه ثانيه قال لك اه جدا هي لعبه ده دين انا صدقته خلاص يبقى كل اللي يقوله عندي فوق راسي من فوق يا ريت القضيه اما سبت البنت اللي كنت بتمشي معاها وبطلت المزيكا والاغاني ولما انت بطلت النادي واللعب والتهريك اللي انت كنت فيه وبدأت تصلي تعفي لحياتك يبقى لازم يبقى كل حاجة عندك في حياتك منضبطة بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى انا بقول اي تاني بنتعلم ليه لانك جاهل اتنين بنتعلم ليه لانك في حياتك محتاج علم طلب العلم فريضه على كل مسلم وان ايه هو علم الفريضه علم المعامله ايه هو علم المعامله زي ما قلت لك كده انك عشان تركب تاكسي لازم يبقى عندك احكام الاجاره ان انا هاجر تاكسي ده يجوز ان انا اركب من غير ما اتفق المساله محتاجه بحث طب لو انا المشوار ده ياخد 5 جنيه هو قال لي 10 فاتفقنا احنا على 3 ينفع اديله 3 بالتراضي طب لو اديته 7 وبرده مش راضي هو ب 5 بس يا جوز طبعا انا لو بأمل ايدي كده كسرت له المراية يجب علي يدينه تمن المراية طب لو هو ماشي خبط عربية يلزمني انا تعويض الخبطة ريك لان المشوار مشواري وانا مأجر العربية المسائل دي كلها محتاجة ايه محتاجة فق دا احنا بنتكلم في ركوب تاكسي ما باتكلمش المسائل الكبيرة بقى ان واحد داخل يصلي انت فاهم يعني ايه اسجد يعني ايه سبحان يعني ايه سبحانه يا اخي ما اقول سبحانه ربية الاعلى يعني ايه سبحان ويعني ايه ربية ويعني ايه الاعلى يعني ايه سبوح قدوس رب الملائكة والروح وتقول لي ملتزم محتاجين نتعلم تعلم ازاي نصلي ازاي نتكلم كنت في خبز الجمعة على طول اهو هيقول لك فين صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بقولي انت بتطعم ولدك ضد شلل الاطفال ليه يا رب تتجوز يا رب عشان ترزق اولاد وتطعمهم هو <تصفيق> انت تبع الحمله القوميه للتطعيم الاطفال <تصفيق> بتطعم ولدك ضد شلل الاطفال ليه لا قال لك حذرا من انه يوم من الايام يجي له شلل صح الولد نازل زي الفل صحته تمام ليه انت بتحط له مصل ضد شلل الاطفال ليه وعنده شلل اطفال طب منتظر ان يجي له شلل اطفال قال لك يمكن حذرا عشان ما يجيش يوم من الايام تشوفه عنده شلل اطفال نسال الله العافيه لجميع المسلمين والمسلمات ها وتتحسر تقول يا يا ريتني كنت طعمته شفت بقى اهل النار بيتحسروا ازاي وقالوا لو كنا نسمع او نعتل ما كنا في اصحاب السعير هي دي واصيع الله واصيع الرسول واحذروا واحذروا ايه يا عم احمد نحذروا ايه ربنا ما قالناش الايه كده واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا احذروا ايه بقى يا عم الشيخ عمر احذروا ايه سبحان الملك ده من تهويل الوعيد شوف لما ربك يقول ويحذركم الله نفسه لما ربنا بيقول لك انا بحذرك الجبار الملك العظيم يقول لك انا بحذرك مني انا مش عارب يجي لك نوم ازاي بعد التحذير ده ده لو امين شرطة في الشارع قال لك كده هت صح ولا لأ ربنا بحذر ويحذركم الله نفسه شوف الاية الاشد اللي تشيب والله والله توقف القلب يقول الله واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا ربنا يا شايف اللي في دماغك واللي في قلبك واللي بتفكر فيه واللي نوع عليه احذره اللي انا عايز اقول لك بقى في موضوع العلم ده انت ما بتيجي تتكلم بتحذر ولا عايشها بطول العرض هايص اي كلام عمال تتكلم وخلاص مش حاسس ان ربيه سامعك شايفك هيحاسبك على الكلام ده ما فيش خالص هو ده بقى فايده العلم لما تتعلم هتحذر لما تيجي تتكلم يا ترى الكلمة دي حلال ولا حرام ان الرجل لا يقول الكلمه ايه لا ينقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا ولا ان سالتهم ليقولون انما كنا نخوض ونلعب يقولوا مش قصدنا 70 خريفا هو دي فايده العلم انك لما تتعلم لما تيجي تبص كده هتحذر لما تيجي تاكل هتحذر لما تيجي تتكلم هتحذر لما تيجي تحب هتحذر لما تيجي تبغض هتحذر لما تيجي تروح مشوار تروح مكان هتحذر يعني دلوقتي النادي الاهلي مصر الجديدة ولا فاديه نصر ها ينفع الواحد يروح ولا ما ينفعش مساله محتاجه علم يجوز ولا لا يجوز محتاجه ايه اه محتاج افق يعني الواحد ممكن يروح اسكندريه يروح الساحل الشمالي ولا ما يروحش محتاجه علم نروح مارينا ولا ما يروحش هروح اقعد في فيلا لا اشوف حد ولا حد يشوفني في خلوه خالص مش هشوف بناتي يا شيخ مش هروح ناحيه البحر اطلاقا ده تغيير جو ينفع ولا ما ينفعش بس انا محتاجه افق دين يا جماعه جنن ونار انزبلوك الماساه ان الدنيا دي ما فيهاش فرصه ثانيه يعني الراجل الطيب ده اسمك ايه يا ابني علي علي مطول شعره لو جيوا من القيامة ولقها غلط يا من ايه هي دي المأساة ان ما فيش فرصة تانية طب يا رب انا اسف انا غلطان يعني فرصة تانية وان شاء الله مش تعمل كده ابدا فيه قال رب يرجعون كلا كلا قالوا ربنا امتنا سنتين وحياتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبيل فهل الى خروج من سبيل مفيش سكه ان احنا نرجع ثاني مفيش خلاص خلصت فعشان كده دايما اقول لكم احفظوها مني دي ان الدنيا التي نعيشها اليوم لا تحتمل التجارب ما تستحملش ان احنا نقرب هيطلع صح ولا غلط لا دي محتاجه قرار ولازم يبقى صح من اول مره فاذا كان الامر كده محتاجه قرار وصح تبقى محتاجه ايه علم تتعلم انك تعيش بعلم في الدنيا دي عايزين نطلب العلم هحط لك علامات ومضات سريعه جدا واحد الاخلاص اللهم ارزقنا الاخلاص بتتعلم الايه عشان ابقى شيخ وعالم واحد ما يقعد مع الناس يعرف يتكلم وام حد يسالك اعرف اقول ويبقى ليا شرايط وكتب نيه فاسله بتتعلم ليه عشان ربنا يرضى عنك وعايز من العلم ايه ربنا يرضى عنك وايه كمان بس اوعى تنسى دي ابدا هفضل دايما اعلمها لك رايح عمره ليه عشان ربنا يرضى عني بتتعلم ليه عشان ربنا يرضى عني بتصلي ليه عشان ربنا يرضى عني ملتحي ليه عشان ربنا يرضى عني في كل ده وايه كمان بس توحيد الغايه مش عايز حاجه اكتر من رضا ربنا يا رب ارضى عنا يا رب اللهم لا تفض جمعنا هذا في ليلتنا هذه الا وقد رضيت عنا محتاجين قوي قوي ان ربنا يرضى عنا محتاجين ربنا يرضى عنا يا رب يرضى عنا يا رب فالسايده يا شباب ان احنا اذا ربنا اكرمنا ورضى عنا هذه هي الغايه الوحيده التي نرجوها في هذه الدنيا ولذلك قلت لك تحب تموت امتى لما ربنا يرضى عني يبقى انا غايتي ان يرضى عني يوم ما يرضى عني احب اموت فورا احبش عايز ثاني انا عايز للغايه دي يبقى اول حاجه الاخلاص اخلاص 2 علو الهمه انا مش عايز اقعد احكي لكم دلوقتي منهج لان انا احيلك على كتابين كتاب منطلقات طالب العلم وكتاب الجد يا شباب الجد يا شباب في منهج بسيط جدا جدا عشان تطلب العلم بالراحه والمنطلقات في منهج موسع جدا جدا يبقى كده ما عدتش انت محتاج مني حاجه انا شخصيا الكتب كتير جدا بس انا بقول لك على اللي انا اعرفه الكتابين اللي انا بقول عليهم في الشاهدين انا عايز اقول محتاج علو وهم يعني ايه علو هم يعني انا محتاج دلوقتي عشان اذاكر اقوم احط يوم السبت هذاكر تفسير والحد عقيده والاثنين فقه والتلات سيره والاربع تزكيه والخميس مصطلح والجمعة وصوله ولغة كل يوم تلات اربع خمس ست ساعات والوقتي لو سألنا ولد في السنوية العامة عايز يجيب تسعين في المية عايز يجيب مية في المية معادتش التسعين تنفع لمن دول مش كده يا ابني معادتش يتودي حتة خالص يا فمحتاج يجيب مية في المية يذكر كم ساعة في اليوم كم تمن ساعات او عشر ساعات حد عنده اقل من كده يكون ولد فتك ودماغه ذكي جدا وخد دروس من ايام قبل ما يدخل ابتدائي يحتاج كام ساعه مذاكره خلينا نقول 4 ساعات لو انا ما ظنش ثانوي يا عم حد يذاكر 4 ساعات لازم كله يذاكر اكتر طب اللي بيطلب الجنه يذاكر كام ساعه هي دي واحد عايز يجيب امتياز في البكالوريوس يذاكر كام ساعه يا احمد 7 8 ساعات يبقى ايه دي القضيه احنا محتاجين فعلا فعلا واحد عايز يتعلم علم شرعي لازم يفرغ 7 8 ساعات طب يجيبهم منين هو دلوقتي طالب في الكليه وعايز يذاكر كليته رد عليا رد عليا وقال لي يبقى خلاص ناجل بقى طالب العلم لحد ايه بعد ما يخلص كليته لا اوعى لا ايه اللي دي ده هي فرصتك وانت في الثانوية وفي الكلية دي انك تطلب العلم الشرعي فرصة كل اللي اتخرجوا اتجوز واعت في البيت فعشان كده فرصتك انك تطلب وخدت قصة من العلم العلم من ميزة العلم الشرعي اللهم احبب الينا ما تحب ميزة العلم الشرعي ان اللي يطلبه ما يسبحش منه نهمان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا طالب العلم يشبعش ابدا ابدا كل ما يتعلم يحس كمان كمان كمان كمان ما يقدرش يبطل ما يقدرش يخلص بيحبه بيستلذ بيه بيستمتع على طول يطلب اذا لقيت نفسك ما لكش همه لينا محاضره بعنوان اقرا بقول ان احنا امه اول كلمه في كتابها اقرا وديننا دين القراءه ومع ذلك نحن اقل امه تقرا لماذا قال لك هناك متخصصين النهارده في الملخصات الناس بتوع الدروس الخصوصيه بيعمل ايه ملخص للكتاب المدرسي عشان الواد ما يقراش احفظ الملخص ده وادخل في الورقه وخلصت ما قراش ولا فهم عشان كده الامه ما بتقراش زمان كان الراجل والدك ولا جدك كان بيجيب جرنان الاهرام بيعمل ايه يفليه يقراه حرف حرف النهارده بيبص على الصور خلاص قرا جرنال بص على الاعلانات اللي فيه ما حدش بيقرا للاسف الشديد دي ماساه دي تضيع الدين لما حدش يقرا عشان كده كتير النهارده برده من العوامل اللي ضيعت القراءه الشرائط الاسطرط ان كل الناس النهارده بيعتمد على ايه انئسما اشرطه يسمع اشربه بيسمع في العربيه وهو ماشي والتليفونات النهارده المحمول ضيع السماع في العربيه كان زمان بيسمع في العربيه ساعتين 3 في مساويره رايح جاي النهارده يسمع كلمتين وتليفون جه ضيع منه نص الشريط ما لا سمع ولا هم ويقول لك سمعته الشاهد يا اخوانا بحبكم في الله لازم تحب القرايه لازم تدمن القرايه ولازم تبقى مذاكره بالورقه والقلم نرجع للقصة بتاعت علي اللي قال سبعة تمن ساعات طب والدراسة نجيب لها منين والنوم منين والاكل والشرب فين والفسح والخروج والتلفو طب نجيب وقت منين ده كلهم هم 24 ساعة هي دي قضية الهمة العالية الهمة العالية الهمة العالية اني لازم اركز وانا عايز المرة الجاية باذن الله تعالى اشوف مع كل واحد منكم الملخصات اللي عملها في العلوم في الكتب في الملخص بتاعك في التفسير انت بتحفظ قران صح انا عايزك كل يوم تقرا تفسير خمس ايات من تفسير ابن كثير وتكتب ملخص ايه الفايده اللي طلعت بيها من تفسير الخمس ايات بس كل يوم بلاش خمسه ثلاث ايات بلاش ثلاثه ايه واحده عايزك كل يوم تقرا تفسير ايه واحده بس يوميا وفي الاجنده تكتب لي انت استفدت ايه تمسك كتاب من كتب الفكر وكل يوم تكتب حاجه كتاب من كتب العقيده وتكتب حاجه واحده بس علو الهمه في جانب الطلب دي نمره 1 لانك انت تروح للشيخ ابو اسحاق كفر الشيخ وتروح للشيخ محمد حسان المنصوره وتروح للشيخ مصطفى العدوي مينيه سمنود وتروح للشيخ دور بقى على المشايخ شوف الشيخ جمال المراغبي في بلبيس تدور على المشا... تروح روح قاعد ليه كيس عشان يروح يهضر ماتش كوره في اوروبا مش بيحصل كده ولا ما بيحصلش يا جماعه ليه عاشق كوره و... فلما انت بتبقى بتحب ربنا وعايز تعمل له بتحب العلم لما اقول لكم بقى قصص العلماء كانوا ماشيين ازاي وكانوا بيعملوا ايه هنزعل من نفسنا قوي نزعل من نفسنا قوي علو الهمة في طلب العلم اين مرة تلاتة احنا قلنا اول حاجة الاخلاص اثنين لو الهمة تلاتة الصبر الصبر عايز علم والعلم عايز الصبر الصبر عايز علم قال سبحانه وتعالى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا ازاي تصبر ازاي تصبر على اللي ما عندكش علم عندي فاذا عرفت ان الغايه رضا ربنا دي غايه يبقى تدفع كام وربنا يرضى عنك صل على رسول صلى الله عليه وسلم. تدفع كام وربنا يرضى عنك يبقى الجهد ده كله لله من اجل ان يرضى سبحانه وتعالى فاذا رضي خلاص يبقى بلغنا غايه المراد العلم محتاج صبر لازم تصبر صبر طويل وصبر جميل تصبر لان كتير من الشباب ما بيكملش بسبب انعدام الصبر سبحان الله ياض اللي ما هو حنيف يقول ايه صبرت عند حماد بن سلمة فنبتت كما ينبت الزرع صبرت فنبتت فاهمين تبقى انت عامل زي النبتة المحدوطة في الارض وكل يوم تنسل عليها نقطة مية نقطة مية نقطة مية ثم تم تنبت يقول له ايه العالم كالنخلة لا تدري متى يسقط عليك منها شيء فلازمه هل يجقق تحت النخلة انما يسقط التفاح للذي يبحث عنه تحت الشجرة اللي بيدور على التمر تحت النخلة يجي يلاقيه لكن اللي مش قاعد مش هيلاقي محتاج صبر تصبر على كتاب سبحان الله العظيم شيخ الاسلام بتيميه يقول والله اني لا اقرا المساله تفته غلق علي فاكررها 100 مره فاكررها ايه 100 مره 100 مره ثم امرغ وجهي في التراب واكسر للاستغفار والتسبيح فتنفتح علي صبر شيخ الاسلام ابن القيم يقول لزمته شيخ الاسلام اثنى عشرة سنة ابن القاسم يقول لزمته الامام مالك عشرين سنة عشرين سنة تلاقي العالم من العلماء يقرأ الكتاب اربعين مرة والتاني يقرأ الكتاب مئة مرة وانت ما عندكش صبر فعلا احنا في زمن اسمه زمن السرعة ما اسمه زمن السرعه اسمه زمن الاستعجال كل مستعجل عايز كل حاجه بسرعه بسرعه بسرعه لكن الدين محتاج صبر صبر جميل وصبر طويل الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا شكوى معه لا ضجر يعني مبيبقاش من جوه متضايق من الصبر ولا شكوى ما يشتكيش لحد اول حاجه الاخلاص 2 علو الهمه 3 الصبر 4 شيخ العلم ده ما ينفعش من غير شيخ ابدا وكل الناس اللي طلبوا العلم من غير شيخ افسدوا العلم هذا الدين ميزته الروايه الاسناد لازم عن شيخك وشيخك عن شيخه لكن من غير شيخ كما قال إمام السافعي شروا البلية تشيخوا الصحفية الصحفية اللي أم بيقرأوا في الصحف الصحيفة الجورنان اللي هو الكتاب يعني إنه يعرف الكتاب ويتعلم ويبقى شيخ نفسه في حاجات كتير أوي ما بتطلعش من الكتب تطلع من من ألسنة المشايخ سبحان الله العظيم وأصيع الله وَأَصِيعُ اللَّهَ واصيع الرسول واحذروا ما انا قريتها مئات الالاف من المرات واحنا بنقرا في المصحف مش كده لكن ما وقفتش منها ابدا غير لما شيخنا قالها الشيخ قال يا هو مش مصحف في ايدينا امال دي طلعت منين دلوقتي لا لما سمعتها من الشيخ لما انا سمعتها من الشيخ المسفدان الشيخ بدات قال صحيح جت ازاي دي وهكذا يبقى القضيه مش قضيه انك تقرا في كتاب قضيه ان يبقى شيخ يديك المفاتيح مفاتيح الكلام ده عشان كده دايما اقول القضيه مش قضيه ان احنا ندرس فقه ان احنا نتعلم فقه ان احنا نحفظ فقه القضيه ان احنا نفهم نفهم فقه كتير من شباب النهارده اكثر شبابنا في زماننا عندهم الفقه المسائل يسال الشيخ يا شيخ نزول على اليدين ولا على الركبتين الشيخ ابو اسحاق بيقول على اليدين والشيخ فلان بلاش كده خلينا نريح لها اكتر شويه الشيخ ابن باز بيقول على الركبتين والشيخ الالباني بيقول على اليدين تحريك الاصابع الشيخ الالباني بيقول تحريك والشيخ ابن باز بيقول بالتثبيت وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع الشيخ الالباني بيقول بدعه والشيخ ابن باز بيقول سنه وصارت الفقهة عندنا مجموعة من من المسائل والفتاوى اما ان احنا نفهم مفيش فهم وعشان كده احيانا تلاقي الجاهل بيناطح لانه مش فهم انا بقول لما نيجي ندرس فقه يا جماعة او ندرس عقيدة او ندرس تفسير بالذات تلاتة دول محتاج انك تفهم تفهم انا لما اقول لما يجي عالم من العلماء يكتب لنا ملخص فقهي زي زاد المستقنع زاد المستقنع ده ملخص في الفقه على مذهب الامام احمد او متن ابن شجاع في الشافعيه السيد ايه ان المتن ده لما جه الشيخ يالفه مجموعه مختصره من الالفاظ وفيها الفكر كله مجموعه مختصره من الالفاظ يعني ممكن يجمع المساله في جمله واحده الشيخ لما كتب ده ما قعدش كده راح جايب الادله في المساله وراح كاتب لا ده الشيخ فهم من الدين كله فهم الايه الدين بشموله وبدا كتب من الدين مش من المساله اصل مشكلتك النهارده انك انت بتيجي تقعد قدام الكمبيوتر وتروح كاتب ايه الخلع يروح الكمبيوتر مطلع لك ايه كل الايات والاحاديث اللي في كلمه الخلع وتبدا تقول اه امم يا سلا شوف يا اخي امال جابوا الكلام ده منين انت مش فاهم حاجه جابوا الكلام ده منين ده الدين اكبر من مجرد النصوص الخاصه في ايه النصوص الخاصه في المساله ده دين فالفقيه فهم الدين ككل وبدا يكتب في مساله الطهاره من خلال من خلال فهم الدين مش فهم الايه أحاديث الباب يعني لما يقل الفقير يقول الطهارة هي رفع الحدث وإزالة النجس الطهارة هي ايه رفع الحدث وإزالة النجس أنا محتاج أعرف يعني ايه رفع ويعني ايه حدث ويعني ايه إزالة ويعني ايه نجس وسعيتها هفهم لئه الفقيه الرفع الحادث وازاله النجس ما قالش ازاله الحدث ورفع النجس ليه ليه ليه عملها كده ليه قالها كده هبقى فاهم فقه فلما تيجي كلمه رفع او كلمه الحدث في اي حته في الدين لما بقى ذاكر معايا كده ابقى انا ايه ابقى راجل فاهم انتوا معايا يا شباب هي دي قضيه الدين مش موضوع ان انت تذاكر وخلاص عشان كده الكلام ده محتاج شيخ انا عايزك تسمع شيخ ابن عثيمين وهو بيشرح بسم الله الرحمن الرحيم بيقول لك الباء لها متعلق محذوف تقديره فعل تقديره استعين وجاء المتعلق متاخرا لعدم تقديمه على اسم الله حد فاهم حاجه هو ده الموضوع بقى ان شي فاهم انك هتبقى فاهم يعني ايه عمرك فكرت في بسم الله الرحمن الرحيم ايه الباء دي بسم ايه الباء الباء دي يعني ايه الباء للاستعان الباء حرف واسم اسم دي اسم جر ومجرور شبه جمله قال لك لما تبقى شبه جمله تبقى ضعيفه لازم لها متعلق لازم تتعلق بحاجه تتعلق بايه باسمه ولا بفعل تقديره فعل تقدير لان الفعل انسب طب فين الفعل الفعل محذوف ليه عشان ما نقدمش حاجه على اسم ربنا يبقى كل لما اجي اقول بسم الله الرحمن الرحيم يبقى انا ايه اه فاهم يعني ايه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اول ما اجي اقول بسم الله ابقى فاهم التعظيم ان احنا ما قدمناش حاجه على اسم ربنا ويعني ايه ال ب دي الشاهد انت محتاج شيخ محتاج شيخ يعلمك ويفهمك ويبصرك ايضا في طلب العلم تحتاج الى منهج واضح متدرج كتير من الشباب ما ياخد من كتاب ده شويه من كتاب ده شويه من كتاب ده شويه ومن شيخ ده شويه ومن شيخ ده شويه ومن شيخ شويه مش ينفع لازم منهج والمنهج ده بالتدرج تدخل سنه اولى وبعدين سنه ثانيه وبعدين سنه ثالثه وبعدين سنه رابعه عشان كده نصيحتي دي المعاهد اللي موجودة المعهد بتاع انصار السنة فعبدين في, في قولة المعهد بتاع العزيز بالله المعهد بتاع الجلاء بتاع الجماعية الشرعية المعهد بتاع الاستقامة انا لا اعرف المنايج ولا اعرف المشايخ عشان ما يبقاش علي العهدة في الكلام ده ولكن انا بسمي المعاهد الموجودة التزم باحدها بعد ما تستشير في شيخ يكون على علم في حال هذه المعاهد قل له احسن معهد اروحه فين وروح ليه لانك اتذاكر وتمتحن وتنضبط يبقى دراسه اكاديميه وده مش كفايه دي دراسه اكاديميه منضبطه ويبقى الشيخ المتابع يحط لك منهج موازي لهذا المنهج ايضا في قضيه التعلم ينبغي علينا الا ننسى من اصول الالتزام العلم الا ننسى ان هذا العلم أصله طهارة القلب هذا العلم المغمور المنسي علم القلوب الله ما أصله قلوبنا يا رب هل زي ما قلنا إنك انت في بلد يكسر في الربا يجب عليك تعلم أحكام الربا بلد يكسر في المتبرجات يجب عليك تعلم أحكام النظر بلد يكسر في الأضرحة يجب عليك تعلم التوحيد كذلك ويجب عليك كثره الفتن والافات فيجب عليك تعلم علم القلوب قلبك يا عبد الله لازم نتعلم يعني ايه قلبك وطهره ازاي واثبته ازاي ونوره ازاي يجب يجب علم القلوب زي ما قال شيخ الاسلام التميمي في المجلد ال10 من الفتاوى الكبرى مجلد اسمه السلوك واوله رساله اسمها التحفه العراقيه بيقول فيها شغل الاسلام التاميه واعمال القلوب كالحب والخوف والرجاء والتوكل واليقين والرضا والمحبه واجبه باصل الدين على جميع المكلفين كوجوب الصلاه والصيام يبقى يجب عليك انك تتعلم تحب ربنا ازاي وتخلص ازاي وتخاف من ربنا ازاي تتوكل عليه ازاي اليقين يعني ايه يجب عليك انك تتعلم العلوم دي لازم هذه من فروض الاعيان على المسلمين وده كلام مش هيقول لك ده فلان ده بتاع وعظ ماشي الوعظ ده مهم جدا لانه علم من العلوم اللي هو اصلاح القلوب علم القلوب لابد ان احنا نتعلم اخلاص وخوف ورجاء وتوكل ويقين ورضا والانابه والاخبات والخشيه العلوم دي لازم العلوم القلبيه اعمال قلبيه زي ما قلنا الايمان قول وعمل القول قولان قول القلب وقول اللسان والعمل عملان عمل القلب وعمل الجوارح قول قولان قول اللسان انك تتشاهد وقول القلب الاعتقاد هو علم العقيدة والعمل عملان عمل الجوارح تصلي وتصوم وتحج وعمل القلب اللي هو الخوف والتوكل واليقين والرضو ده الايمان وده علم مطلوب ومهم وخطير فلا تنسى ايها الاخوة اني احبكم في اللام هل انتم ملتزمون محتاجين نتعلم نتعلم اصول الالتزام وننفذ ونبدا فعلا نمشي ربنا كما يحب ربنا ويرضى اسال الله ان يثبتنا واياكم على الايمان ويعفينا واياكم من البلاء وينجينا واياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل التفرق بعده معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروم اقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته قل سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب وختاما تقبلوا تحيه اخوانكم في تسجيلات القراء